بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبل العريم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون فلما جعل الأرض مها أول كبال أغسادا وطلقنا لكم تزادا وجعلنا نومكم تبادا وجعلنا نومكم تبادا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا ما عاشوا وبنينا فوقهم سبع شدادا وبنينا فوقهم سبع شدادا وجعلنا في غاشه وانزلنا من المطر ما انفجر لهب ان الفصر كان يوم القصد كان لي يَوْمَ يوم ينبغي الصول بداتنا افراجه وقطعت السلام فتانت كبابا وسيرت الجبال فتانت كرابا ان جهنم كانت يطادا للطاغي نماذا لابسين فيها لا يدركون فيها بردًا ولا شرابًا إلا حميماً وغساقًا جزاءً مفاقًا إنهم فعلوا لا يرجون حسابًا وكذبوا بآياتها في وكل شيء أحصيناه كتابًا فذوقوا فلن بِالْعَذَابِ إِنَّ لا عذابا إن للمتقين مفاد الحدائق وأغنابا وتواعب أترابا وتواعب أترابا وكأساً لا يسمعون فيها لغا ولا جزاء من رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه طوابا يوم يقوم الروح والمدارسة فقط لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذالت اليوم الشق فمن جاء التقذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا طريبا